ই হুসিল ইরৌ ইনসল শিল كَانَ নজুহ কফ عينَ يَشَّبُ بِهَا عبَادُ اللهَّهِ يُفَجرونَهَا تَفجير يُفُونَ بِ نذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطير وَيطعمُونَ الطَّامَ عَلَ حُبِّهِ مِسكِنَ وَيَتمَ وَأَسِرا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلًا عيناً فيها تسمى سلسبيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا أم من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 شىء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما